هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كلام الله سبحانه وتعالى من خلال القراءة في كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير ولزنا مع سورة البقرة أسأل الله التوفيق والميعانة واليوم إن شاء الله تعالى ستكون القراءة من قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر نعم استمع إلى القراءة الاخ الشيخ أبي عبيده وبعد ذلك إن شاء الله نقرأ المقرر بإذن الله تعالى تفضل من الشيطان ارجع ليس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر ولكن اتمن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه واتى المال على حبه ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاه واتى الزكاه الصلاه الزكاة والموفون بعهدهم ادعاه والصابرين السائل والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه سير فاتبوهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تغفيف من ربكم ورشمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَادِ نَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ فَحْتَخَيْغَ لِلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُدَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ فَلَا إِثْمَ لَكُمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك قال, قال المصنف قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية قال قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قال قتاذا ذكر لنا أن رجلا سأل عن البر فأنزلت هذه الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها فتلاها عليه فاشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة كما قال ابن أبي حاتم عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الايمان فتلا عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية قال ثم سأله ايضا فتلاها عليه ثم سأله فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك وهذا منقطع فإن مجيدا لم يدرك ذر فإنه مات فالمعلوم أن هذه الآية لها سبب نزول ووضع أن لها سبب نزول في بيان معنى البر قال المصنف وفي من خوطب بها قولان أحدهما أنهم المسلمون والثاني أهل الكتابين فعلى القول الأول معناها ليس البر كله في الصلاة ولكن البر ما في هذه الآية يعني بينت حقيقة شعب الإيمان بأن ليست فيها الصلاة فحسب بل فيها الصلاة وغيرها. هذا الكلام يتعلق بمسألة تحويل القبلة فيما تقدم. قال وهذا مروي عن ابن عباس ومجايد وعطاء والضحاك وسفيان نعم قد روى ابن جردة في الطبري في تفسير عن ابن عباس أن وقال ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا. هذا حين تحول من مكة إلى المدينة وانزلت الفرايت. يعني هذا في بيان أن البر أشمل وأعم من الصلاة ومسألة تحويل القبلة في فالبر أشمل يعني قال وعلى القول الثاني أن المخاطب اهل الكتابين يعني اليهود والنصارى معناها ليس البر ليس البر صلاة اليهود إلى المغرب وضع وصلاة النصارى إلى المشرق ولكن البر ما في هذه الآية وهذا قول قشادة والربيع وعوف الاعرابي ومقاتل فإذا كلام ليس البر يعني ليس الدين مع يهود من نصارى من الصلاة للمغرب والصلاة للمشرق ولكن البر من آمن بالله قال وفي المراد بالبر ثلاثة اقوال قال أحده الإيمان يعني جنس الإيمان والثاني التقوى والثالث العمل الذي يقرب إلى الله ولا منافات بين هذه الأقوال. فإن الإيمان والإسلام والدين والبر والتقوى وهذه المعاني جنس ويشمل كل ما أمر الله تعالى به ونها عنه سبحانه وتعالى وكل ما نهى الله تعالى عنه وكل ما أوجب الله تصديقه من جهة الخبر. يعني يشمل الخبر. والطلب شامل الدين كله هذه الأسماء فالقول أنه الإيمان والتقوى لا تنفي قال والثالث العمل وهذا أصل في الإيمان الذي يقرب إلى الله سواء عمل القلب أو عمل الجوارح. قال أبو العالية كانت اليهود تقبل قبل المغرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق فقال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يقول هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل وروي عن الحسن الربيع من أنس مثله وقال الثوري رحمه الله ولكن البر من آمن بالله الآية قال هذه أنواع البر كلها هذه أنواع البر كلها يعني كلام عن شعب الإيمان قال الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واضح. من آمن بالله هذا أصل البر واليوم الآخر قال وإنما ذكر اليوم الاخر قل مصنف لأن عبدة الأوذان لا يؤمنون بالبعث أشر من خالف هذه المسألة وضع قولوا تعالى والملائكة أي وصدق بوجود الملائكة بأنهم عباد مكرمون وصدق بما وصف الشرع من صفاتهم وحوالهم عليهم الصلاة والسلام وفي المراد بالكتاب ها هنا قولان أحدهما أنه القرآن والثاني أنه بمعنى الكتاب فيدخل في هذا اليهود يعني جنس الكتاب لتكذيب بعض النبيين وردهم القرآن قوله تعالى وآت المال على حبه قال فيها حبه قولا أحدهما أنها ترجع إلى المال والثاني إلى الإيتاء وكان الحسن إذا قرأها قال سوى الزكاة المفروضة فقوله تعالى وآت المال على حبه أي أخرجه وهو محب له راغب فيه نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه مرفوعة أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر قوله تعالى ذوي القربى يريد قرابة المعطي وثبت في الحديث الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثمتان صدقة وصلة فهم أولى الناس بك وببرك واعطائك وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير ما موضع من كتاب العزيز قال المصنف وقد شرحنا معنى واليتامى والمساكين عند رأسي ثلاث وثمانين آية من هذه الصورة في إمثاق بني إسرائيل قولوا تعالى واليتامى هم الذين لا كاسب لهم قدمات آباءهم هم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفين في قوتهم وكسوته مسكناهم فيعطون ما تسد ما تسد به حاجتهم وخلتهم وفي الصحيحين عن بريرة رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمة ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه قال فأما ابن السبيل ففيه ثلاثة أقوال أحدهما أطنع الضيف قال سعيد بن جبير والضحاك مقاتل والثاني أن الذي يمر بك مسافرا قال الربيع بن أنس عن مجايد وقتاد كالقولين قال المصنف وقدروي عن الإمام أحمد انه قال هو المنقطع به يريد بلدا آخر وهو الطريق قوله تعالى والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات قولوا تعالى وفي الرقاب أي في فك الرقاب ثم فيه قولان حدوما أنهم المكاتبون يعانون في كتابتهم بما يعتقون به يعني العبيد يكون بينه بين سيده عقد كتابة أنه إذا دفع مال إلى سيده أعتق فيسقل عليه المال فيعان هذا العبد على العتق رواه أبو صالح بن عباس وهو مروي عن علي بن بي طالب الحسن وابن زيد والشافي والثالث أنه عبيد يشترون بهذا السهم, ويشترونه يعني غيرهم يشترون بهذا السهم ويعتقون رواه مجادة بن عباس وبيه قال مالك بن الأنس وابو عبيد وابو ثور وأن أحمد تلقوا وأما البأساء فئي الفقر والضراء المرض وهين البأس القتال قاله الضحاك وقولوا تعالى أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمان لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال فهؤلاء هم الذين صدقوا أي جمعوا بين الظاهر والبطن وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم والطعات قال أبو العليا تكلموا بالإيمان وحققوه بالعمل هذه الآية, الآية عظيمة في بيان شعب الإيمان تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة أعلىها لا إله الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق هذه شعب الإيمان هذه الآية عددتها فذكرت شعبا هي من أصل الإيمان وشعبا هي من كماله فأما الذي من أصله فهو قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه المذكورات أصول الإيمان القلبي يعني لتجمع قول القلب وعملها ثم ذكر الله تعالى عمال الجوارح قال وآت المال على حبه وهذه الصدقات العامة إن حملت على الصدقات العامة فذك مال الإيمان إلى أن قال وأقام الصلاة هذا؟ عمل جوارح أصل وآت زكاته والمفونة بعهد إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا الذين جمعوا القول والعمل وأولئك المتقون ذلك ذي الآية أصل عندها للسنة في أن الإيمان قول وعمل كما قال أبو العالية تكلموا بالإيمان أي نطقوا به وحققوه بالعمل أولئك الذين صدقوا على الصدق يجمع بين القول والعمل وأولئك هم المتقون ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَ بِالْأُنثَى الآية قال المصنف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ قال أرى شيبان عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدهم فقتل عبدهم عبد قوم آخرين قالوا لن نقتل به إلا حرا تعززا لفضلهم على غينهم وإذا, قتل وإذا قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين قالوا لن نقتل بها إلا رجلا فنزلت هذه الآية يعني أن هذا الجارية كان فيهم بغي طبعا هذا حتى وجد في اليهود يبان لي قريضه والنضير ما كان بينهما في عدم تكافؤ والمساواة في في في القتل فكان مثلا إذا واحد قتل من قبيلة ذات عدد وشرف ونحو ذلك فقتل واحد منهم يقول لا لابد نقتل 10 من تلك القبيله لا يكفي واحد مثله فيمجون واذا قتلت امرأة منهم قالوا نقتل بها رجلا بل ربما قال نقتله بها رئيس القوم هكذا يعني يتعدون ويشرفون في الدماء. هذا كان في الجاهلية معروف في الثارات الجاهلية وما كان بينهم من غزو وما كان بينهم من تناحر فربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القصص قال ومعنى كتب يعني فرض قال ابن عباس وغيره كتب يعني فرض فرض عليكم القصص واضح قال والقصص مقابلة الفعل بمثله مقابلة الفعل بمثله مأخوذ من قص الأثر فإن قيل كيف يكون القصاص فرضا والولي مخير بينه وبين العفو يعني وفرض كتبه الله لكن فيه تخير والواجب الأصل فيه الإلزام فهو كأنه اضطرح هذا السؤال فقال الجواب أنه فرض على القاتل للولي لا على الولي فرض على القاتل يعني يجب على القاتل يعني يقع على القاتل واجبا حقا للولي أما على الولي فهو بين أمرين إن شاء الولي أو أولياء الدم إن شاء قتل وإن شاء عفا طيب قال قوله تعالى فمن عفي من أخي شيء هذا العفو إذن كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر طبعا هنا فقط نفى مسألة هذا في سياق الرد على أهل الجاهلين. يعني الحر بالحر ذا جنس كل حر يشمل الذكر والأنذى الحر بالحر والأنذى بالانثى يعني هل معناه لو رجل قاتل انثى حرة لا يقتل بها لا يقتل بها لكن هذا كان في سياق الرد على أهل الجيلين أنك أنت لو إذا قتلت امرأة قتلت امرأة فتقتل القاتلة لماذا تقتلون رجلا فكان سياق رد هنا وإلا الأصل ما جاء في أية النائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفسة بالنفس جنس النفس سواء كان ذكرا أو أنثى من الأحرار واضح جنس النفس سواء كان ذكرا أو أنثى قتل فلذلك لو قتل هذا الأصل لو قتل رجل مرأة قتل بها ولو قت ولو ولو قتلت امرأة ولو قتلت امرأة رجلا قتلت به واضح أينه فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أمثى. المهم الممشترط الإسلام ذكر كان أو أنثى أما حر بعبد لا يقتل حر بعبد لا يقتل إذا حر قتل عبدا لا يقتل به واضح هذا على صحق ولاه العلم دل عليه عمل الصحابة فتوهم ولا يقتل أيضا مسلم بكافر لو مسلم قتل كافرا لا يستحق القتل معصوم الدم هذا الكافر معاد ولاه لا يقتل به المسلم وضح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل, لا يقتل مؤمنون بكافر كما جاء صحيح البخاري واضح هذه استثناءات يعني معروفة لكن الأصل هو ماذا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس في استثناءات يتكلم فيها أهل العلم رحمه الله تعالى مثل أنه مثلا لا يقتل والد بولده لو أب قتل ابنه لا يقتل به هذا أصحى قولها للمذنب أحمد رحمه الله في أكثر أجوبته لا يقتل الوالد بولده واضح أب قتل ابنه لا يقتل به واضح وإن سفل يعني مثلا ممكن جد يقتل ابن ابنه لا يقتل به فهمت القضية هذه مسائل يعني تفصيلية في الأحكام لكن قصدي أن حفظك الله وسلمك أن الآية لها سياق سياقها فيما كان اهل الجاهليه يفعلون فالحر بالحر الأنثى بالأنثى والعب بالعبد، المراد بالأنثى بالأنثى على الوضع الذي ردا على الوضع الذي كان عليه الجاني. إذا قتلت امرأة المرأة راحوا قتلوا حرا أو ذكرا أو رجلا بل رجالا بتلك المرأة يدخلون لشرفها طيب يقول تعالى فمن عفيا له من أخي شيء شوف بعد تقرير حكم القصاص قال ربنا فمن عفيا لخطاب لأولياء الدم فمن عفي له من أخيه شيء معذرا المراد هنا قال أي من دم أخيه أي ترك له القتل ورضي منه بالديان ودل قوله من أخي على أن القاتل لم يخرج عن الإسلام وهذا رد على الخوارج في الذين يكفرون القتل أنه ممكن يقع القتل عندي. ورد على المعتزل حينما يقول مانا أنه في منزلة بين المنزلتين وفي الآخر في النار هذا كل ردّ عليهم ربنا سماه أخا له فمن عفِي من أخيه شيء واضح قال ربنا فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف طبعا هنا اتباع رفع بفعل محذوف تقديره فليكن منه اتباع بالمعروف أو الأمر اتباع بالمعروف يؤمر بالتباع بالمعروف أي مطالبه بالمعروف يؤمر أخذ الدية بالمطالبة الجميلة التي لا يرهقه فيها وضح قال وأداء إلي بإحسان أيؤمر المطالب بأن لا يبخس ولا يماطل ردوا إلى الديه وضع ردوا إلى الدية قال ربنا ذلك تخفيف من ربكم لأن الدية لم تكن في شريعة من قبلنا شريعة من قبلنا كان فيها ماذا كان فيها القصاص حسب وهذا الذي ذكره ربنا جل جلاله وتعالى سلطانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واضح لنا؟ لا يعني لم, يذكر لم يذكر انهم كان لهم ديه لذلك قال سعيد بن جبير كان حكم الله على أهل التوراة أن يقتل قاتل العند ولا يعفى عنه هذا حكم التوراة طبعا اليهود بدلوه وجعلوا هناك أوصاق من تمر وبدلوا مسألة التكافؤ فكانوا يضاعفون على الشريف يضاعفون على الضعيف ويسامحون الشريف فهذا كله من تحريفهم يعني لكن في التوراة حكم الله فيها أن القاتل يقتل ولا يعفى قال سعيد بن جبير ولا يأخذ منه دي فرخص الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن شاء ولي المقتولي عنده قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الديح يعني الشر خيره فإن شاء قتل وإن شاء عفى وحتى الديا لو أن يعفو طبعا ولي قدمني الورثة من الورثة المباشرين والعصب الميت وإن شاء أخذ الديا الديا المقررة شرعا طبعا هو له أن يعفو في الديا ولو من يصطلعه على صحق ولا العلم كما هو مذب أحمد على أكثر من الديا يعني ممكن هي الديا المقررة شرعا تكون إما من الأسمان وهذا أبحاث معروف الفرق وإما تكون من بيمة الأنعام دي أمرها عظيم لأن أمر المسلم القتل ليس سهلا يعني فليس أمرا يعني يستصغره بعض الناس لا الشر عظم هذا الباب فالدية إما أن تكون من الأسمان يعني تكون من الذاب تدرون كم من ذهب ألف ميسقال من الذاب ألف ميسقال يعني المثقال الواحد المثقال الذهب الواحد هو 4.25 فاصل غرام من الذهب يعني 4 ألف من المثقال من الذهب يعني 4.250 تقريبا يعني لم كان الحساب صحيح يعني 4.250 غرام, غرام يعني 4 كيلو ذهب ومئتين وخمسين غرام هذه دية المسلم حر المسلم واضح لو حسبنا فقط الغرام الذاب على مئة دولار حتكون أربعمية وخمسة وعشرين ألف دولار دية هذا لو قربنا لك يعني. أو مئة من الإبل إذا قلنا في الإبل تكون مئة مئة من الإبل طبعا المئة من الإبل تختلف في القتل العمد في تغليظ في أنواع الذي يكون فيه في في هذا لكن تكون مئة من, من الإبل أو مئتا بقرة مئتا بقرة مئتي بقرة بيتين يعني بقرة أو ألفا شات ألفين شات هذه دية المصري الحر المصري طيب قال ذلك تخفيف من ربكم يعني بالدية فمن اعتدى قوله تعالى فمن اعتدى أي ظلم فقتل قاتل صاحبي بعد أخذ الديية ممكن يمسك الديية وبعد يقتله فله عذاب أليم قال قتد يقتل ولا تقبل منه الديا لأنه بعد ذلك صار معتدين طبعا هذه المسألة التي ذكر قتد بعض قول أهل العلم واضح أن من أخذ الديا واضح أن من أخذ الديا ثم قاتل قاتل صاحبه فإنه يقتل به ولا تقبل منه الديا وذهب إلى ذلك عكرمه السدي وجماع من أهل العلم وضح وبعض العلم ذهبوا إلى أنه لا يرجع للأصل إن شاء أخذ منه الديا وإن شاء أعف عنه وذما مالك شافع جماع وعمر بن أزيز يقول يرى فيه الحاكم ما يرى يرد للحاكم هو يشتهد فيه هل يقبل منه الديا ويقتله فربنا قال هذا في ظاهر الآية فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله أكبر شوف هذه الآية آية استوقفت كل أهل التفسير كل الفقهاء كل الذين نظروا في الشريعة حتى من غير المسلمين استوقفتهم هذه الآية العجيبة سبحانه من أنزل كلامه حجة على عباده ولكم في القصاص حياة بقاء يعني بقاء أنفس كثيرة يا أولي الألباب شوف الخطاب. لأن هؤلاء الذين سيغوصون في تدبر هذا المعنى بالواقع انظرواقع كم يحجم القصاص أي حده من أنفس هم بقتلها وإزهاقها والتساهل فيها وهذا ما ميز شريعة الرحمن عن شرائع الإنسان شرائع الأهواء التي تجعل القاتل بعض من لك إعدام طبعا يضعف الإعدام شروط وكذا ومداولة إلى وبعضه معطل للعدام وراح للسجون يعني شوف راح للسجون يعني ممكن يسجن وبعدين يخرج بعفو هل ممكن يعني يصير عالا كثير من الناس اليوم من العوام إذا وطير له قريب طالب بالقصص لأنه هذا اللي يشفي قلبه أما أنت تدخل السجن ويأكل معكرونة بالجبن والرجل مرتاح وشاهد أفلام ممكن في بيته لم يجن فأنت تكرمه شوف الغباء شوف الزبلات الأذهان هذه زبلات أذهان لكن الشريعة ربنا قال ولكم في القصاص حياته قولوا ولكم في القصاص حياته قال المصنف إذا علم الرجل أنه إن قتل قتل أمسك عن القتل وكان في ذلك حياة للذي هم بقتله ولنفسه ولأنه من أجل القصاص أمسك قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل يعني بعض الناس عنده ماذا؟ عنده ميل للقتل حتى في الجهلية ثارات كانت موجودة لما فتح الباب قتل خمسة من هذا يقتل العشرين وهذا يقتل لكن لما جاء القصاص حدا رادعة فهنا عصمت أنفس كثيرة إذلك يقول قتد جعل الله في القصاص حياة ونكالا وعظة إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل رواه ابن جرير في التفسير ولذلك هذه الآية كما ذكرت لك فيها بلاغة وفصاحة بلاغة عظيمة وفصاحة رفيعة حيث أن ربنا سبحانه جعل القصاص هو حياة لأنه يمنع كان تقدير محذوف جعل الله ولكم في القصاص أي في لزومه أو في سببه حياتهم بقاء لأنفس قد تعلمه وقد لا تعلمه يكون يحدث نفسه بالقاتل بعد يقول اقتل أقتل وبعدين واحد آخر يقول لك طيب أقتل فلانا بعد ثقرا يقول طيب يقتل مني فيقتل فهذا يمنع وهذا يمنع وهذا من عدل الله تعالى سبحانه وتعالى لكن الأمة الامم الباغية خارجة عن شريعة الرب سبحانه وتعالى يقصر فيها القتل لتعطيها حدود الله عز وجل وإذا كهذا الزمان قصر فيه القتل من أسبابه أنه يعلم كثير من القتله أنه ما يسر شيء لأنه لكي تثبت في القانون الوضعي حتى لو كانت دولة عندها إعدام لكن قوانين وضعية في درجات الإثبات فيها مبالغة ومثالية أفلاطونية صعبة في إثبات أنه فلان قتل الشريعة على كسر من ذلك أي سبحان الله سبحان الله من أنزل. وقالوا الألباب العقول وإنما خصهم بهذا الخطاب وإن كان الخطاب عاما لأنهم المنتفعون بالخطاب كونهم يأتمرون بأمر ينتهجون بنائه. وقول تعالى لعلكم تتقون قال ابن عباس لعلكم تتقون الدماء. وقال ابن زيد لعلكم أو لعلك تتقي أن يقتله أو أن يقتله وفتكتله به أو أن تقتله فتقتل به. قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرة الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت المعنى كتب عليكم ان توصوا وأنجوا قادرون على الوصية. فيقول الرجل إذا أنا ميت فلفلان كذا. فأما الخيرها هنا فهو المال في قول الجماع يعني بالإجماع خيرا يعني المال. وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال في ستة أقوال قال أحدها أنها ألف درهم فصاعدا روي عن علي واقتد والثاني أنها سبعمائة درهم فما فوقها روى طوس على ابن عباس والثالث ستون دينار فما فوقها روى عكريم على ابن عباس والرابع أنه المال الكثير الفاضل قالت عائشة رضي الله عنها لرجل إني لرجل سألها إني أريد الوصية فقالت كم مالك قال ثلاثة ألف. قالت كم عيال؟ قال أربعة. قالت هذا شيء يصير. فدعه لإيالك. قال والخامس أنه من ألف درهم إلى خمسمائة. قال والنخعي برأي النخعي والسادس أنه القليل والكثير يعني مطلقا. روى معمر عن الزهري. فأما المعروف فهو الذي لا حيفه. روى ابن أبيحاته في تفسير عن الحسن قوله كتب عليكم إذا حضر حدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر طبعا هو يوصي قبل أن يكون ميت أو يدخل في سكرات الموت فإذا حضر حدكم الموت يعني شعر به أحس به دنا أجل وكذا وليس في غمارة الموت إذا كان لهما يوصي به ولذلك اتفق أهل العلم رحمه رحمه الله على وجوب الوصية على من عليه دين أو عند وذيع لأناس أو نحو ذلك من الحقوق والأمانات أن من لم يكن له شيء من ذلك ليس عليه ديون ليس عليه ودائع يسلمه ولا شيء فإن الوصية في حقه مستحبة غير واجبة سواء كان الرجل فقيرا أو غنيا نعم سواء كان فقيرا أو غنيا طيب طبعا هذه الآية سيذكر مصنف ان منسوخة بآيات المواريث قال فصلا وهل كانت الوصية ندبا وواجبة في قولان حدوم أنها كانت ندبا والثاني وهذا الصحيح لا الوصية كانت واجبة بعد النسخة قال أنها كانت فرضا وقال أصح لقوله تعالى كتب عليكم معنى فرضا. قال ابن عمر نسخت هذه الآية أو نسخت هذه الآية التي معنى في البقرة بآية الميراث يعني في صورة الديسان وهذا من المنسوخ بآيات الموريث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل الترمذي ابن ماجا لا وصية لا وصية لوالثه عليه العمل كان ضعيفا نعم طيب قال ابن عباس نسخها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربهم في صورة النساء قال والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون هل تجيب الوصية لهم على قولين ما أن لا تجيب لأحدهم وصي لا تجب إنما مستحب إلا إذا كان ما يوصي من دين وديع أما أنه يوصي لأقرباء لا يرثونه فهذا مستحب ليس, ليس بواجب وضع وثبت في الصعيحان عن ابن عمر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق مرئ مسلم له شيء يوصي فيه. يبيت يميت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر ما مرت علي ليله ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي قول الله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم قول تعالى فمن بدله من بدل امر الوصيه بعد سماعه سماعي فإنما فانما اسمه على مبدله لا على الموصي ولا على الموص ان الله سميع لما قد قال له الموصي عليم بما يفعله الموصى اليه قال وفي المراد بالخوف هنا قولا بعد ذلك قول الله تعالى فمن خاف من موصم جنفا او اذما قال وفي المراد بالخوف هنا قولا حدوما انه العلم فمن خاف يعني علما وياتي في لغه العرب الخوف مراد به العلم اينا والثاني نفس الخوف يعني خشيه حذر حذرا و فعلى الأول يكون الجور قد وجد يعني من علم جورا فمن خاف من موصي جنفا أي علم من الموصي اللي حيفعل الوصية علم منه شخص أن هذا الإنسان فعل منكر أوصى لمن لا يستحق مثلا أو أوصى بمنكر أن يوضع ماله في باب حرام علم منه ذلك وفي, وفي الثانية تسير الثاني فمن خاف يعني وجد الحذر وإذا على الثاني يخشى وجوده خاشي أن يكون هناك إيه نعم. قال والجنف الميل عن الحق نعم الجنف والإذن وال... كما قال ابن عباس أو الخطأ لأن اصله من جنف يجنف أو يجنف جنف يجنف مما تجاوز الحدة وتعدها هذا في لغة العرب قال وقال ابن عباس الجنف الخطأ والإثم التعمد إلا أن المفسرين علقوا الجنف على المخطئ والاسم على العمد وفي توجيه هذه الايه قوله يعني ممكن واحد يوصي بالغلط ما يكون قصده الجور الحيث انما يوصي وصية خطأ فإذا علمها من وقعت في هذه الوصية كقاضي أو تحكم إليه في مهم في باب الوصية إذا رأى أنه شخص أخطأ يعني مثلا وصى لوارث, لوصية لوارث هنا يقوم فمن خاض من موصي جنفا وإسما فاصلح بينه فلا يسمع له يقيمه شاف أنه هذه الوصية مكتوب فيها شيء خطأ نقول لجمعة هذا أمر خطأ لا وصية الوارث فأرى هنا الميت أنه قد أخطأ مقومه فمت كيف؟ قالوا في توجيه هذه الآية قولان حدومة أن معناه من حضر رجلا يموت فأسرف في وصيته فوق الثلث أو قصر عن حق فليأمره بالعدل وهذا قول مجاهد والثاني أن معنى من أوصى بجور بظلر فرد وليه وصيتها أو ردها من أئمة المسلمين القضاة وغيرهم إلى كتاب الله وسنة نبيه فلا اسمع عليه هذا قول قول تعالى فأصلح بينهم أي بين الذين أصلح فلا اسمع عليه حين خالف جور الميت إن الله غفور للمصلح الذي أصلح رحيم به إذا رخص في مخالفه جور الميت يعني رخص الله تعالى له أن يخالف ما جرى في الميت من رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس في مروى ابن جرير وابن بحاتم وغيره ما قال إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها يعني ظلم فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب واضح. أن يردوا خطأه إلى الصواب يا يكون تب معنا المقرر نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا